انا سرها انا بقى نقطة ضعفها انا الحاجة اللي مخبية عن الناس كلها انا سرها انا بقى نقطة انا الحاج اللي مخبيه عن الناس كلها وانا اللي من كتر خوفها على حكايتنا بتخاف تحكيها لحد انا اول حب في حياتها انا المشاعر أنا الحقيقة اللي مش بتقولها الحد وانا اللي من كتر خوفها على حكايتنا بتخاف تحكيها الحد أنا أول حب في حياتها أنا المشاعر أنا الحقيقة اللي مش بتقولها الحد أنا سرها أنا بقى نوقت الضعفة أنا الحاجة اللي مخبيها عن الناس كلها وأنا سرها أنا بقى نوقت الضعفة nem a